الوحدة الأولى الأصوات والحروف الدرس الثاني الصوائط القصيرة واحد استمع إلى الحوار التالي ثم أعده مرحبا مرحبا بك ما اسمك؟ اسمي حسن